اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم صراطا سريعا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن I love you En... <middels> Ja.